Mr. Miller Oh Uh-uh. Olaaa! قاله يراودتني <تضحي> عن نفسي <تضحي> وشهد raအ وقال مصوة في المدينة امرأة العزيز بِنَرْجَاهُ دِينُ بَسَ تَجَابَ لَنَاهُ وَوُجُوفَ a <laughs> Thank mm -hmm. you. na uh, a um. Yn yw, Oh! <laughs> al cuanto teu cu Qawba اشتركوا في القناة سِوَّى وَلَمْ يُبْدِهَا فأن أمر عن أرض بس <laughs> بال PA Ma ¡Gracias! <tose> اهل القرى افلم يسير Well, I love